بسم الله الرحمن الرحيم الافلام رحيم كتاب انزلنا إ ل ي ك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم إ ل ى صراط العزيز الحميد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 وذكرهم ب أ ي ا م الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صباح شكور و إ ن قال هوس لقومه اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ انجاكم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 فاذكروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود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 وإنا لفي شك م م ت و س و ن ه ا إ ل ي ه م ن ي ب ق ا ل ت ر س ل ه م أ ف ي ا ل ل ه شك فاطر ا ل و م ا ل ا ت و ا ل أ ر ض ي د و ا م ل ي غ ف ر ل ك ه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 بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن إ ل ا بشر مثلكم ولكن الله يهون على من يشاء من عباده وما كان لنا أ ن ناتيكم بسلطان إ ل ا ب إ ذ ن الله وعلى الله ف ل ي ت ر ك المؤمنون وما لنا الا نتوكل ت و ل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ذ فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل ج ب ا ل عنيد من و ر ا ء ه من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد ي س ي ر ه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميل ومن ورائه عذاب غ ل ي ر مثل الذين كفروا بربهم أ ع م ا ل ه م ك غ م ا د اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 وبرسول الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فقال فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أ د ز ع أ م و س و ا ه النابلسي ا ا للعلوم م ا قري ع ا ل ح ق ووعدتكم ا س ل ا م ك م وما كان لي عليكم من سلطان إ ل ا أ ن ت ع و ت ك م فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم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 وادخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها, خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 و ي بسم الله ا ل أ م ر ل م ن الرحيم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 وفي ا ل م و ي ل س و ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه و ا ح ل و ا قومهم دار البواع جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قلت مت ا ك م إلى ا ل ن الله ر ا ي ا ل ح س ن آمنوا يكيموا الصلاة وينفقوا رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلامه من قبل أ ن ياتي يوم لا بيع فيه وناخلا ل الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ز ل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الكلك لتجري في البحر ب أ م ر ه وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائدين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لغدوهم كفار وان قال ابراهيم رب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 ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا إ ن ي اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة فاجعل أ ف س د ه من الناس تهوي إ ل ي ه م وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 مخفعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م فرفهم وافئدتهم هوى وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 يوم تبدد ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات و ب ر د و ل الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د س ر ا ب ي ل ه م من ق ط ر ا ن و ت ر ش ى هدوؤهم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إ ن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا